بسم ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م إذا الشمس ك و ر ت و إ ذ ا ا ل ن ج و م كدرت و إ ذ ا ا ل ج ب ا ل س ر ت وإذا, الجبال سيرت وإذا واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا, وإذا النفوس زوجت واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت واذا إ ذ السماء و إ الصحف نشرت وإذا السماء وإذا شركه الهدى ا شركه دعويه غير ربحيه ذات أ مضمون س اجتماعي ل ل ل ن س و ا ل و الليل إ ذ ا عسعس و الصبح إ ذ ا تنفس إ ن ه لقول رسول إ ن ه لقول رسول كريم ذي ق و ة عند ذ العرش مكين مطاع ثم امين وما صاحبكم بمجنون ولقد راه و م ا هو على الغيب بضنين و م ا هو بقول ش ي ط الله ن ذكر ا ل م لمن شاء منكم ي ن أن شاء ي س ت ت ق ي م وما و ا ش ء ن إلا ا أن ي ى